A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. van de gelovigen, hunzelfs en قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون Allah, Allah, Allah, voor de toekomstige gezondheid De stabiëte ruimte, de kern Attaibun al-‘abdun al ZANG singing... EN ZANG Oh, oh, I كَرِيَّ عَلَى الْحَافِظُونَ الْعُدُدِ وَبَشِّرِ We moeten ons ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كانوا الجحيم ik stel voor Abi. براهيم لآوآه حليم الله <تصفيق> وما كان الله الله الله الله الله Bang you <laughs> لقد <tab> تبا الله على النبي والمجادلين الذين اتبعوا في الذين اتبعوا في من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق من يزيغ قلوب فريق وعلى الثلاثة الذين ألفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَ ball يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مصادقين الله الله كان لأهل المدينة ومن حولهم دينتي ومنح لهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يطؤون موطئ ان يغيب الكفار ولا عشان خاطر الرئيس المشيرة كريما معظيمة ستين السيدة زينب إن الله لا يضيع أدر المحسنين الله أبقى. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. الله الله الله faqatan لا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن <تصفيق> إلا كتب لهم ليجزيهم له الله أحسن ما كانوا يعملون صدقون وهكذا ايها الاخوه المؤمنون استمعتم الى هذه التلاوات المباركه لما تيسر من ايات الله البينات من سوره التوبه تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان هنا في ساحه العلم في الازهر الشريف في الجامع الازهر القيمه والقامه رمانه الميزان نسال الله ان يحفظه وان ي...